من هو يعني رجل يعلم أن زوجته يعني لها علاقة بالرجال فيخص وأشد الديوتين يعلم أن زوجته تزمي ويخص هو الديوت أقل منه شوي الذي يعلم أن زوجته بتهذر مع الرجال ويخص زوجته كده بالضبط اللي بيشوف زوجته بتتنكلج الصبح وترضى من الساوي جاهد شعرها عشان تروف المكتب مع الرجال يضلئه الحلوة دي وهو يروح لمكتب آخر عشان رضفته في مكان هو في وزارة الصحة وهي في الزبط الصناعة. كل واحد رايح مجال هي بتوضب نفسها للرجالة وهو بيوضب نفسه للنساء وهو يلت مع النساء يضحك معهن وهي تلت مع الرجال فيضحقون معها وهو يعلم ذلك فهو ديوس لأنه يعلم أن زوجته تتزين لغيره وهذا لأيه ومن الديوسي من يأتي برجل وامرأة ساتقين يقدروا أحدهم الآخر ويحطدنه أمام زوجتي وبناتها ومن اللي بيعمل كده الرجل اللي بيشتري تلفزيون ويحطه قدام العيال الممثل يقبل الممثلة ويحضنها قدام بناته وزوجته وهو تصنم كالتالي جالس لا يتحرك لا غيره ولا نخوة ولا حمية يقول لي يا عم الشيخ أنا بجيب التلفزيون بكثلوا على المسلسلات والأفلام أنا بفتحه على المصرح يعني المصرح مصرح رجل لابت أكرمكم الله ما يوارد سواءة المغلبة فقط زي البعن وينزل جباله واحد زي الجموسة يقوم يرفعه وينزله على دهره يقوم اع تقوم زجته تشوفه الرادي العضلات كبيرة وتبص الزجة تلاقين سلوى تقوم له هو براج ما بدايات هذا لا يجوز اين النخوة اين الحمية اين الغيرة انت قبل ان تكون مسلم انت عربي هتجل معنى عربية يعني تغير على نفسك واهلك العربي زمان واحد عربي كان زوجت بالطب الكامة وبعدين وقع نصيفها من على وجهها يعني اللقاء وقع فبسرعة الصورة الخديثه غطت وجاء نظر إليها الناس وهم يطلفون فرجع إليها فرجع وقال لا تحل لي من بعد أنت طالق قالوا كي أصلي بتعزل والله أنا عارف نغزب عنه لكنني رجل آنف أن آكل من طبق ولغ فيه الذبان خلاص غير بطلها انتهت مش ممكن نفسي ما تقبلهاش خلاص يا عم ده غضب عندي ماشي غضب عندي وهي ما لهذا ذنبه موجناش حاجة بس كشفت وجهها او انكشف وجهها تنظر اليها الناس خلط انتهى يا الله يلحمه فعاشو سنسوان دلوقت والرجال لاجي الراجل ماسك المرأة ناشي ومعاه بنته على يمين وزوجته على الشمال لبسين بنطرون جنس والشعر الجلد اللي وره. وماشيين المرأة لابت جمسه بانطلار والبنت البالغة لابت جمسه بانطلار وهو لابت زيبه وبلوز <تصفيق> لهم لابت جيبه وبلوز يلبس زيبه وبلوز احنا نلبسه طرحه وجيبه وبلوز عم يستاهد لانه رجل لا غيرك عنده ولا كمية